السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت كقوله تعالى إذا السماء انفطرت وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيل كلها في أحوال يوم القيامة وكيف أن السماء تتشقق لأن النجوم تتغير وتنكدر وتتناثر والشمس تكور والقمر يتغير فالسماء أصل التي ينظر إليها الناس يشعرون في تغير عما اعتادوا عليه إذا السماء انشقت وأذنت لربها يعني استجابت لأمر ربها وحقت يعني حق لها أن تستجيب يحق لها أن تستجيب لأنها تعلم أن ربها عظيم خالق قادر سبحانه وتعالى فحق لها أن تستجيب إذا السماء انشقت وأذنت يعني استجابت استجابت كما تقول أنت مثلا تطرق الباب وتقول هل تأذن لي؟ يعني هل تستجيب لطلبي فتفتح الباب؟ والأذان سمي الأذان لأنه إعلام بدخول الوقت وكأنه يقول استجيبوا لنداء الصلاة وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت مدت يعني أزيلت منها الجبال أزيلت البيوت أزيل كل شيء وكأن الأرض مدت كبرت لتستوعب الخلق لأنه لما ينفخ في الصور النفخة الثانية يقوم الناس الذين من قبورهم يعني كل من مات حتى من مئات أو آلاف السنين وأكثر من ذلك يقومون من قبورهم للبعث والنشور حتى تسعهم الأرض يزير الله تعالى الجبال الجبال تكون كالعهن المنفوش كالقطن فحتى تمد الأرض حتى تسع هؤلاء ويد الأرض مدة طيب الأرض فيها كنوز في داخلها فيها ذهب فضه فيها فيها أموات وألقت ما فيها وتخلت تخلت يعني تخففت منهم كل ما في الأرض من ذهب وفضة وأموات كله يطلع فوق ولذلك يرى الناس في يوم القيامة الذهب مرميا يمين ويسار ولا أحد يلتفت إليه وقال كل خليل إن كنت آمله لا ألهي أنك إني عنك مشغول لا أحد يلتفت إلى هذه الأشياء فقال الله تعالى وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت استجابت لربها لما أمرها بإخراج ما في بطنها وحق لها ذلك يعني يحق لها لأنها علمت أن الله تعالى هو العظيم الإله الخالق وأذنت لربها وحقها ثم قال الله يا أيها الإنسان يا من خلقناك فوقها الأرض أنت تعيش فوقها وتحرثها وتبني فوقها وتبني فوقها المصانع وتصنع ما تشاء وتمشي في مناكبها والسماء هذه تضلك فوقك يا أيها الإنسان إنك كادح يعني عامل إلى ربك كادحا فملاقيه كادح يعني عامل أنت تصلي تصوم تربي أولادك تبني بيتا تزرع أرضا تنشئ مصنعا تصنع كمبيوترات تعمل أي عمل سواء كان صالحا أو كان عملا دنيويا أو كان عملا فاسدا أو إفساد حتى الذي يقتل ويسرق وغير ذلك كل, كل واحد يعمل. أنت وأنت وأنت كادح إنك كادح يعني تكدح وتتعب سواء في الحق ولا في الباطل في الحلال ولا في الحرام إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه تلقاه يوم القيامة تتصدق بشيء تلقاه يوم القيامة تحسن إلى ضعيف تلقاه يوم القيامة تصلّي تلقاه يوم القيامة بالروال ذيك تلقاه يوم القيامة أيضا تسرق تلقاه يوم القيامة تفتقع في الفاحشة تلقاه يوم القيامة تأكل أموال الناس الباطل تلقاه يوم القيامة تقتل تلقاه يوم القيامة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أودى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره تلوى يده اليسرى ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يعني يصيح ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا كان في الدنيا مسرور مبسوط لكن اليوم رأى حقيقة عمله إنه ظن أن يحور ظن أنه لن يرجع ظن إن ما في يوم القيامة اصلا ظن إن ما في هذا الحساب والعقاب الشديد عليه إنه ظن أن يحور أي لن يرجع بلا إن ربه كان به بصيرا بلا أرجع لأن الله تعالى كان بصيرا به في الدنيا عالما بأعماله وهو عالم به في يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يلطف بنا ألقاكم في الحلقه القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته